قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختشموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد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 سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريبي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحي ونموت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرعة ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد